إن لله عبادا قطن طلقوا الدنيا وقافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفن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 يا ليه تأتي معنا لتذكر هذا الرجل بالله لعل الله عز وجل أنه رفق قلبه بكلماتك قلت يالله فانصرفت معه فدخلت عليه في تجارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله وذكرته بالله فما تذكر وذكرته بكلام رسول الله فما تأثر وذكرته بالآخرة فما تحرك قلبه والإيكب يقول لي يا شيخ محمد ما تتعبش نفسك تقول له قزاك الله خيرا ريحتني كنت أقول من أول فلما الآن ازعلت وغضبت وتألمت لا لشيء إلا لبعده هو عن الله جل وعلا فقال لي ما تزعلش أوعدك. قلت خيرا ان شاء الله قال اوعدك لما ارجع بلدي ابني مسجدا لله واتفرغ فيه للطاعة والعبادة قلت جميل جميل هاتي ورقة وقلما قال ليه خير قلت ما تخافشي هاتي ورقة وقلما قال وما تريد ذي ما قلت اريد ان اكتب عقدا ليوقع عليه ملك الموت حتى لا يأتيك ملك الموت الا اذا عدت الى بلدك وبنيت المسجد وتفرغت للعبادة والطاعة فضحك وقال لي والله يا مولانا دا الدولار دا فتنة والدولار دا مصيبة صدق بالله يا مولانا قلت اله الا الله قال والله يا مولانا بتجيل حلق صدع اطلع الورق اممي الدولار احطاه على دماغي يطير الصدع في الحال قلت له انت عبد للدولار الدولار الهك الذي تعبدك وطبلتك الذي تتوجه اليها وليس هذا الكلام من كيسي انا بل هو كلام الصادق الذي لا نطق عن الهوى قال تاعس عبد الدرهن فجعل الدرهم إلها لهذا العبد العابد له تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تكش ولا حول ولا قوة إلا بالله فيظل عابد الدنيا يجري شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ولن يحصل أبدا من الدنيا إلا ما قدر الله له ندم في <تصفيق>